بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعضه نستكمل بعون الله تعالى شرح أحكام صلاة الجماعة من كتاب الصلاة من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مذهب الإمام مالك ونتناول في هذا الدرس من تجوز إمامته من بعض الأصناف المعينة وكذا بعض الأمور الجائزة المتعلقة بصلاة الجماعة فنقول وبالله التوفيق تكلم المصنف رحمه الله عن أصناف معينة من الناس قد يتوهم أن إمامتهم لا تجوز فنبه على أن هؤلاء تجوز إمامتهم أن يجوز أن يكونوا أئمة للناس سواء كان بشكل رطب أو بشكل مقطع فقال رحمه الله وجاز اقتداء بأعمى ومخالف في الفروع وألكنى ومحدود وعنين ومجذم إلا أن يشتد، فلينحى وصبي بمثله الصنف الأول إمامة الأعمى إمامة الأعمى جائزة سواء كان إمام راتب أو غير راتب روي عن الإمام رحمه الله أنه قال لا بأس أن يتخذ الأعمى راتبا والدليل على إمامة الأعمى الحديث مثل ما روي عن سيدنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يأم الناس وهو أعمى والحديث الشهير عن سيدنا عتبان بن مالك أنه كان يقوم يأم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيد وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي لك فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ابن البر يقول في هذا الحديث من الفقه إجازة إمامة الأعمى ولا أعلمهم يختلفون فيه كذلك يمكن الاستدلال من المعقول على إمامة الأعمى بأن العمى ليس عضوا يمنع من الإمامة مثله مثل الأقطع والأشج كذلك إن يكون أعمى هذا أحرى به أن ينكف بصره عن المحارب فيكون خشوعه لله عز وجل وقلبه مخلص لله سبحانه وتعالى الحالة الثانية إمامة الشخص المخالف الفروع ومعنى المخالف في الفروع هو إمامة الحنفية خلف المالكي والمالكي خلف الحنبلي والشافعي خلف المالكي ونحو ذلك. فيجوز عندنا في المذهب أن نكمل بشخص مخالف لنا في الفروع حتى ولو راعيه يفعل خلاف ما, يف ما نفعله نحن حتى ولو أتى بمناف لصحة الصلاة كمسح بعض الرأس أو مسح ذكر ونحوه في مسألة نقض. الوضوء لأن هذه المسائل فيها خلاف مبين فقهاء المذاهب المختلفة وسبق لنا الإشارة إلى أن المخالف للفروع،, المخالف للفروع له أحكامه وله ما يتعلق به من الضوابط في الفقه الإسلامي وقالوا أن ما كان شرطاً في صحة الصلاة يعول فيه على مذهب الإمام وما كان شرطاً في صحة الاقتداء يعول فيه على مذهب المأموم يعني الشروط التي تتعلق بصحة الصلاة يعول فيها على مذهب الإمام وبالتالي فالإمام هو الذي يحمل المسؤولية في ذلك ولكن ما كان شرطا في صحة الاقتداء وشرط, وشرط الاقتداء سنأتي الكلام عنها سيأتي الكلام عنها بعد قليل فالعبرة فيه بمذهب المأموم وذكر بعض العلماء أن تحقيق ذلك أنه متى تحقق فعلون الشرائق يجوز الاقتداء به حتى وإن كان لا يعتقد وجوبه وضربوا مثال لذلك فقالوا لو مسح الشافعي جميع رأسه ولا يضر اعتقاد سنيته بخلاف لو أم في الفريضة بنية النافلة أو مسحة رجلة لكن المخالف في الأصول والعقائد فيه كلام إذا كان يكفر ببدعته أو بمخالفته لا تجوج الصلاة خلفه وهناك من يجوز الصلاة خلفه والمسألة فيها تفصيل وسبق لنا الإشارة بإمامة الشخص الحروري الحالة الثالثة إمامة الشخص المحدود والمحدود هو الذي أقيم عليه حد من حدود الله تعالى أو شرب الخمس أو غير ذلك. فهذا يجوز عند المالكية أن يكون إماماً وقد خالف في ذلك طائفة من أهل العلم وقالوا إلا إذا ثبت التوبة بمعنى إن لو ثبت توبته من هذا الحد الذي أقيم عليه ففي هذه الحالة تجوز إمامته. والمسألة هذه خاصة. من الخلاف فيها في مسألة الحدود هل هي زواجر او جوابر وهي مسألة كبيرة معروفة في فقه ومن قال بانها زواجر قال لا بد بان يتوب صاحبها وبعد ذلك تصح توبته بدون كراها وبالتالي تصح امامته بدون كراها ومن قال انها جوابر اي تجبر, تجبر ما زناه الانسان على نفسه فانها تكون حينئذ ازم مطهرة له ومدام مطهرة له فكأنها لم تقع من أصله. من الأصناف الذين تجوز إمامتهم أيضاً الألكن، والألكن هو الذي عنده لقنة في نطق الحروف فلا يستطيع أن يخرج بعض الحروف من خارجه بسبب كونه عجمياً أو بأي سبب يتعلق باللسان، سواء كان لا ينطق بها مطلقا أو ينطق بها مع تغيير، ومحل محل الجواز إذا عجز عن التعلم لكن لو كان يقدر على التعلم وفهم الخروف وصفتها فإن, الص... فإن اللكنة إذا أدت به فإن ترك ذلك إذا أدى به إلى اللكنة لا تجوز الصلاة خلفه وهنا ننقل لأبناءنا لأ الطلاب كلام من الشرف الكبير ومن الخرش من مسألة اللكنة إلا أن اللكنة يتعلق بها حاجات أخرى فاللكنة بالضمد تعني العيد وهو الثقة لللسان ويقال لمن لا يفسح باللغة العربية الكن ومن درجات اللكنة التمتام هو الذي ينطق أول كلامه بحرف التاء المكررة والأرط هو الذي يجعل اللام تاء أو يضغم حرفا في حرف والألثغ وهو من يحول اللسان من السين إلى الثاء ومن الراء إلى الغين أو اللام أو الياء أو من حرف إلى حرف والطمطام وهو من يشده كلامه كلام العجل والغمغام ومن لا يكاد صوته ينقطع بالحروف والأخن وهو الذي يشوب صوت خياشيمه شيء من الحلق يشوب صوت خياشيمه شيء من الحلق يعين ذلك هذه المواد لو نظرت لها في معاجم اللغة لوجت تفسير له القسم الخامس العنين هذا تجوز إنامته في المذهب وقيل هو من لا ينتشر ذكره او صغير الذكر جدا الذي لا يمكن ان يجامع به وجه الجواز هنا ان هذه الحالة ظاهرة تقترب من الانوثه يعني اليس الظاهره تقترب من الانوثه حتى يحكم عليه بأنها امرأة ولا الخنوثة كذلك إنما هي حالة خلقية تعتري الإنسان أو فطر الله عز وجل الإنسان بعض الناس عليها وتختلف عن الخصاء لأن الخصاء هذا شيء في استلال للخصيطين إمامة المجذم أو المجذوم يجوز أن يتخذ المجذوم إماما بشرط أن يكون جذامه غير شديد يعني يؤذي الغير بالرائح أو يعلم من المحيطين به أنهم يتأذون به في المخالفة في هذه الحالة قال المصنف ولينحى يعني ينبغي أن ينحى عن ذلك حتى ولو أجبر عليه والجزام كما هو معروف مرض والعياذ بالله ينشأ عنه تآكل في الجنب وورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على الشر من ذلك في الحديث الشهير عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طير ولا هام ولا صفر وفر من المزجوم كما تفر من الأسد ولذلك كانوا في العصر القديم عند بعض في بعض العصور الإسلامية يخصصون أماكن في المسجد لأصحاب العهاد كالمزجومين ونحوهم. حرصا على سلامة الناس وحرصا على عدم نفور الناس من الصلاة او من دخول المساجد. الصف السابع ممن تجوز امامته الصبي يعني امامة الصبي لمثله الصبي يجوز عند الملكية ان يصلي بالصبياء واستدلوا على ذلك بمطلق الادلة الدالة على امامة الصبي وقد تقدم شيء منها لكن إمامته للكبار لم يقره عليها لكن صالح للاحتجاج به على إمامة الصبيل الصبيعة وسبق لنا حديث سيدنا عمر بن سلمة. ولماذا منعت إمامة الصبيل للبالغ؟ قالوا لأنه أن لا يؤمن أن يصلي بغير الطهارة إذ لا حرج عليه في ذلك ألا ترى أن شهادته إنما ردت من أجل أنه لا يؤمن أن يشهد بالزور إذ لا حرج عليه في ذلك ولا يتعرض الصبي في صلاته لفرض ولا لنف وإنما ينوي فعل الصلاة المعين هذه الأصناف التي تقدم ذكرها إذا كان يتوهم أحد أنها لا تجوز إمامتها فالمصنف رحمه الله نبه على جواز ذلك ثم نأتي بعد ذلك بطائفة من الأمور الجائزة في صلاة الجماعة فنقول وبالله التوفيق ذكر المصنف ما يلي وعدم إلصاق ما على اليمين الإمام أو يساره بمن حذوه وصلاة منفرد حلف صف ولا يجذب أحدا وهو خطأ منهما وإسراع لها بلا خبب وقتل عقرب أو فأر بمسجد وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي مسألة الساق من على جانبي الإمام بمن يحازن لو وقف الطائفة خلف الإمام وجاء الطائفة أخرى فوقفت جهة اليمين أو جهة اليسار ولم تلتصف بالطائفة التي خلف الإمام فلا بأس بذلك هذا جائز. ولو افترضنا مثلا أن إمام صلى وخلفه مصليان واحد عن اليمين وآخر عن اليسار فيجوز عند الملكية أن يلتصقه ويجوز أن لا يلتصقه لكن والله تعالى أعلم لو اتصقوا في هذا أولى نظرا لاتصال الصف والدليل على ذلك يعني على جواز عدم الاتصاق حديثان حديث جابر بن عبد الله وهو حديث طويل وفيه يصف جزء من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن سخر فتودأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلف وروي عن القمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله رضي الله عنه وأرضاه فقال أصلي من خلفكم أصلى من خلفكم قال نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فقديه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مسألة الالتساق وترك الانتصاق كلاهما جائزان مسألة أخرى وهي مسألة هامة مسألة صلاة المنفرد خلف الصف المالكية يجوزون صلاة المنفرد خلف الصف خاصة إذا لم يجد الإنسان فرجة يسدها في الصف الأول أو الصف الذي أمامه فإن وجد فرجة فالصحيح أنه ارتكب شيئا محرما لكن صلاة لا تبطل يعني إنسان دخل الصف فوجدت فرجة في الصف لو لم يدخل فيها وصلى وانفر خلف الصف ارتكب إثما لكن الصلاة لا يحكم عليها بالبطلان وهناك من حكم عليها بالبطلان والإمام ابن وهب رحمة الله تعالى عليه يرى أنه يعيد الصلاة أبدا لكن مشهور المذهب إنه أساء ولا تلزمه الإعادة قال الناظم رحمه الله ومن يصلي وهو تارك فرجة أساء وصحة في المقال الشهري وقال ابن وهب والإمام بن حنبل ببطلانها وانظر لذات الميسر والدليل على مسألة جواز الصلاة خلف الصفح حديث سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قام ثم قال قوموا فأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بباء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف هذا استدل به على الجواز ويقول استدل القائلون بعدم الجواز بحديث وابصه ابن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصد فأمره فيعادة الصلاة والحقيقة العلماء لهم تفصيلات كبيرة وردود منقشات في الاستدلال بهذه حديث لكن على جهة الإجمال بعض الحلول التي يطرحها بعض الفقهاء فإن الإنسان إذا جاء منفرد خلف الصف فيجذب شخصا من الصف الذي أمامه وينشئ صفا جديدا سواء كان في اليمين أو في اليسار أو في الوسط لكن الأولى أنه يكون في اليمين الملكية لا يرون ذلك ويقول أنه لا يجذب أحدا من الصف ليكون معه خلف الصف فيذهب عنه وصف بانفراد وإن فعل ذلك واستجاب له الرجل فهو خطأ من الجاذب والمجذوب. روي عن الإمام رحمه الله أن من صلف خلف الصفوف منفاردا فلا بأس بذلك ويقف حيث شاء ولا يجبذ إليه أحدا فإن فعل فلا يتبعه وهذا خطأ من الذي فعله وخطأ من الذي جبله والحقيقة هذه المسألة أبناء الطلاب فيها إشكالية بسيطة وهي إن الإنسان لو صلى منفارد خلف الصف ضيع على نفسه فضيلة الصف ودخل نفسه في إشكال الخلاف الفقه ولو جذب شخص ليرجع إلى الصف الخلفي فقد فوت على هذا الرجل فضيلة الصف الأول أو الثاني الصف اللي هو واقف فيه ولذلك المالكية يرون أنه لا يجدد بأحد مدام في عدد وفي الغالب إذا كان ذلك في المساجد الكبيرة التي يدخل الناس فيها تباعا من دورة المياه أو مكان الوضوء فإنه لو صلى قد يشرح في الركعة فلا يتجاوز فيها ثواني معدودة فيلحق به شخص وآخر وآخر حتى يكتمل الصف المسألة الثالثة مسألة الإسراء للجماعة ما حكمه وما هي الصفة التي ينبغي أن يكون الناس عليها حين الإسراء للجماعة نحن نعلم أن صلاة الجماعة لها فضل كبير والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على الجماعة بدءا وانتهاءا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ينبغي على الإنسان أن يراعي وهو مسرع من صلاة الجماعة أن يتجنب الهرولة ويتجنب الإخلال بالسكينة والوقار المطلوبين من الشخص وهو ذاهب للصلاة ولذلك قالوا يجوز الإسراء للصلاة لكن إسراء كما قال المصنف بلا خبب يعني بلا هرولة تذر بالوقار وفي حديث في ذلك عن سيدنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جالبات رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا فإذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ويشتغلوا أيضا بالحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه المتفق عليه إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة وفي رواية الحديث وما سبقكم فأتموا ومثل ما رأينا أبناء الطلاب إلى حديث هذه فيها عدة ثوائد فالحديثان وما في معناهما يدلان على أنه لا ينبغي المرء أن يذهب للصلاة صلاة الجماعة بشكل أو بفعل يتنافى مع السكينة والوقار ثم دل الحديث أيضا على مسألة الإتمام مسألة قضاء ما فات المسبوق من صلاةه ودل الحديث أيضا على إن للإنسان إذا كان في مصلاة الذي صلى فيه كأنه ما زال في الصلاة الإسراء مطلوب للجماعة للمعادرة الى الطاعة لكن المنهي عنه الاسراع المذهب بالقشور مسألة قتل الفواسق في المسجد المصنف رحمه الله يجوز قتل الدواب بالفواسق في المسجد الفواسق الخمس وما يلحق بها مع مراعاة عدم تقدير المسجد والدليل على ذلك عموم حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتل في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور الحديث أفاد بصراحته إن هذه الدواب تقتل في الحرم فمن باب أولى أن تقتل في المسجد في الحل وفي الحرم ولا مفهوم للخمس كما ذكر بعض العلماء بل كل ما يلحق بالخمسة في الأذى يأخذ نفس الحكم ومعروف إن ترك قتل هذه الدواب الخمس الم... يعني ترك قتلها أكبر من الضرر المترتب على قتلها بالمزج مسألة دخول الصبيان للمساجد دخول الصبيان والأطفال للمساجد هذه المسألة من المسائل الهامة أيضا المصنف رحمه الله يجوز احضار الصبيان للمساجد بهدف تعويدهم على الصلاة لكن بشرط ان يكون هذا الصبي لا يعبس او يكون اذا عبث ونهي انكف عن ذلك يعني يكون يأتم او يأتمر بالامر بامر الشخص الذي يخضره او بامر القيم على المسجد. والدليل على ان الصبيان كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المساجد حديث النبي حديث ابي فرات رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيه الصغير والكبير والضعيف ولا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء وعبر العصور المختلفة تواتر دخول الصبيان في المساجد مع أوليائهم أو بمفردهم في مراحل عمرية مختلفة وبعض الناس تشدد في هذا الأمر ويحاول منع الصبيان من المساجد مما ينشأ عنه وجود فجوة ما بين الصبي وبين الصلاة أو بين المسجد فيأتي الصبي للصلاة ويعود أو ويدرب أو يعلمه وليه أو يعلمه القائم على المسجد كيف يحترم المسجد ونمضي مع المصنف وهو يذكر لنا طائفة من الأمور الجائزة فيقول رحمه الله وبصق به إن حصبها يعني بالمسجد أو تحت حصيره ثم قدمه ثم يمينه ثم أمامه وبصق به إن حصبه أو تحت حصيره ثم قدمه ثم يمينه ثم أمامه وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها به بسألت البصق في المسجد جائزة عند الملكية إذا كان المسجد محصب يعني غير مبلل، ولكن يراعي أن لا يبصق إلى جهة القبلة لأن البصاق إلى جهة القبلة غير جائز. والدليل على ذلك في حديث في هذا المقام من حديث مروي عن سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من في قبلة المسجد فشق ذلك عليه حتى عرف ذاك في وجهه. فحكه، وقال إن أحدكم أو المر إذا قام إلى الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل أو ربه بينه وبين القبل فليبزقه إذا بزق عن يساره أو تحت قدمه وأومأ هكذا كأنه في ثوبه ويجوز البصاق تحت عصير المسجد إذا كان المسجد محصط وكان الحصير مفروس على الحصباء أو كان المسجد مترأ من التراب ومحل الزواج في هذه الحالة أبناءنا الطلاب إذا كان البصاق يسير لا يؤدي للتقدير ولم يتأذى به أحد ويجوز له أن يبصق تحت القدم اليسرى ثم اليمنى فإن لم يكن في واحدة من هذه الأمور فليبصق أمامه والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أن كفار البصاق في المسجد دفنها قال عليه الصلاة والسلام البصاق في المسجد خطيئة وكف عرطها دفنها هل المراد بالدفن دفنها في المسجد أو إخراجها من المسجد؟ قالوا أن المراد بالدفنها إخراجها من المسجد وقالوا أن المراد دفنها في ركن من أركان المسجد لكن الحمد لله أنه يئت الوسائل ووجد من وسائل التنظيف ما يسمح للإنسان بأن يبسخ في منديل ونحوه ولا يحتاج إلى البصاق في المسجد حتى لا يتأذى الناس منه ولا يقذر المسجد بذلك من المسائل أيضا التي تجوز في صلاة الجماعة هو عدم منع النساء من شهود العيد ونحن بمعنى خروج العجائز والشواب للعيد والاستسقاء والمسجد. المصنف يجوز للمرأة المتجلة المتجلة قالوا هي التي لا أربع لها في الرجال وعلى أرابة للرجال فيها يجوز لها الخروج للعيد ويجوز لها الخروج للاستسقاء ويجوز لها الخروج للمسجد لصلاة الفريضة ونفس الأمر يجوز للمرأة الشابة لكن الإمام ابن رشد نقل عنه رحمه الله أن النساء المتجلات لا خلاف في جواز خروجهن إلى المساجد والجنائز والعيدين والاستسقاء وما يشبه ذلك أما النساء الشواب فلا يخرجن إلى الاستسقاء والعيدين ولا إلى المساجد إلا في الفرائض، ولا إلى الجنائز إلا في جنائز أهلهن وقرابتهن وقال إن هذا هو الذي يأتي على, على رواية المالك المد في المدونة يجب على الإمام في مذهب مالك أن يمنع النساء الشواب من الخروج إلى ذلك اللي هو يعيد والاستسقاء لكن لا يمنعهم من الخروج للمساجد والشابة الفائقة في الشباب والنجابة لها الاختيار أن لا تخرج أصلاً مسألة خروج النساء في المساجد وصلاة الجماعة في المساجد فيها أحديث عن سيدة أم عطية رضي الله عنها وأرضها قالت أمرنا أن نخرج نخرج القيض يوم العيد وذوات الحضور فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل القيض عن نصلىهم قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ومسألة الإذن أيضا بخروج للنساء فيها نقاش واسع بين الفقهاء بعض الفقهاء يضيق وبعض الفقهاء يوسع وبعض الفقهاء يطلق وبعض الفقهاء يقي وذلك لورود أحاديث في الباب يفهم من أكثرها الجواز ويفهم من بعضها المن فلو رأينا مثلا ما روي عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء المساجد بالليل فقال ابن له والله لا نأذن لهن فيتخذنه دعلا والله لا نأذن لهن قال فسبه وغضب وقال اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن الامام الحطاب يعلق على الحديث بيقول هذا لأن الصلاة المكتوبة في جماعة جاء فيها فضل كبير وكذلك المشي للمساجد والنساء بهن حاجة أكبر إلى ذلك كما بالرجال ويرجع الحلف إلى ذلك لشأن المرأة الممحطة مازالي يتكلم ويقول لو عرف منها الديانة والصحة فلا بأس أن يأذن لها يعني لو زوجها عرف منها أنها امرأة دينة امرأة مستقيمة فلا بأس أن يأذن لها وإن عرف منها المكر ولم يتحقق له أنها تريد المسجد حتى يتحقق توجه الخطاب إليه فلاه في ذلك ما قال يعني يمنع أو لا يمنع وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من يوجد منها ريح البخور أن تخرج إليه بالليل وذكر حديث عائشة ثم قال وقد كره مالك ذلك للشاب ولعل هذا هو المعهود من عمل الصحابة فلا يعرف أن أبكارهن ومن ضاهاهن يعني في السن يخرجن إلى المسجد ولو خرج جميع النساء لملأنا المسجد وعادلنا الرجال في ذلك ومثل ذلك كان يتصل به العمل في العام في وصورنا الحالية قد يمنع النساء من الذهاب إلى المساجد إذا خرجنا على هيئة معينة لا ترضي الله ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم حديث آخر مروي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تأتي المسجد فلا يمنعها قال وكانت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنها تصلي في المسجد فقال لها إنك لا تعلمين ما أحبه فقالت والله لا أنتهي حتى تنهاني قال فطعن عمر وإنها لا في المسجد وقال المصنف رحمه الله إن المرأة إذا رفعت أمرها للقاضي فللقاضي أن يحكم على زوجها بأن يأذن لها بالذهاب إلى المسجد أو لا يأذن ولكن الأشهر أن يقضى على الزوج بعدم منع زوجته من الذهاب للمسجد إلا إذا لاحظ منها وينبغي على المرأة أيضا أن تعلم إن صلاتها في بيتها أولى وأفضل ومن المسائل الجائزة في صلاة الجماعة أيضا ما ذكرها المصنف على النحو التالي قال رحمه الله وقضداء ذوي سفن بإمام وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق وعلو مأموم ولو بسطح لا عكسه وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر إلا بكشبر وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم تردد ومسمع أو ومسمع كما رؤيت تشكيلي ومسمع واقتداء به أو برؤية وإنبداد مسألة اقتداء أصحاب السفن بعضهم ببعض هذه المسألة أبناءنا الطلاب ترد غالبا في الموانئ ولدى الصيادين الذين يخرجون في قوافل للصيد أو للسفر نحو جل إذا كانوا في منطقة متقاربة أو في المرسى يعني في الميناء أو سائرين يجوز لهم أن يقتدوا بإمام واحد إن كانوا بحيث يسمعوا التكبير ويروا الأفعال وبالطبع يستحب أن يكون الإمام في السفينة المتقدمة يعني في أول سفينة وبالتحديد إلى جهة القبلة حتى يسل عملية معاهم لاقتداء قالوا والجواز لأن الأصل السلامة من طرق ما يفرقهم من ريح أو عهرة لكن لو فرقتهم الريح يستخلفوا يستخلفوا شاءوا بسبب التفرق يعني في الريح يصلوا وحدانا فلو اجتمعوا بعد ذلك رجعوا لإمامهم إلا أن يكونوا وعملوا لأنفسهم عملا فلا يرجعوا إليه ولا يلغوا معهم ولو استخلافه ولم يعملوا عملا فلا يرجعوا أيضا وقد خرجوا من إمامته لأنهم لا يأمنون التفريق ثانيا من الجائزات أيضا في صلاة الجماعة الفصل بين المأموم والإمام بفاصل مثل النهر الصغير أو الترع الصغير أو الطريق ونحو جانب والتقييد بالصغير معناته أنهما يستطيعوا سماع صوته او رؤية فعله لكن لو كان الفاصل كبير فلن يتمكنوا من سماع القول او رؤية الفعل الا اذا كانت مع مكبرات صوت توصل لذلك وهذه المسألة تحدث في بلاد كثيرة لو كانت البلد بها نهو صغير او ترع صغيرة تفصل ما بين شرق وغرب او شمال وجنوب ويكون المسجد في جانب وبقية المصلين في جانب آخر والدليل على ذلك جواز ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضها قالت كانت لنا حصيرة نبسطها بالنار ونحتجها بالليل فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاة فلما كانت الليلة الثانية كثروا فطلع عليهم فقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وكان أحب العمل إليه أدوامه وإن قل قالت وكان إذا صلى صلاة أثبتها الحديث فيه دلالة على جواز الاعتمام بالإمام مع وجود الفاصل بينه وبين المأموم بشرط استماع صوته أو ملاحظة أفعال من المسائل الجائجة أيضا مسألة ارتفاع المأموم عن الإمام وعكسه قالوا أن يجوز أن يكون الإمام في أعلى مكان من المأموم ولو كان المأموم في سطح وكان الإمام في مكان أسفل منه أيضا فهذا يجوز ولا يجوز أن يكون المأموم هو الذي في المكان الأسفل والإمام في المكان الأعلى والإمام مالك رحمه الله يقول لو أن إماما صلى بقوم على ظهر المسجد والناس خلفه وأسفل من ذلك لا يعجبني قالوا وتبطل الصلاة إذا كان الإمام قصد بذلك الترفع على المأموم وكذلك إذا كان المأموم مترفع على الإمام او مترفع على ان يصلي مع بقية الناس تعاليا عليهم او كبرى فان حصل ذلك يعني ان وقع ذلك على سبيل التكبر والترفع فصلاة الفاعل منهما في ذلك باطلة قالوا الا اذا كانت الترفع بقيد شبر او قصد التعليم او كانت هناك ضرورة كضيط المكان وتواترت الادلة على ان هناك مساجد اطباق او طبقات فوق بعضها البعض بس غالبا الامام يكون في الطابق الاسفل وبقية المصلين في الطابق الأعلى وهناك دليل ينهى عن ارتفاع الإمام عن المأموم وهو حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه أما الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجب فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين مددتني والمصنف رحمه الله يقول هل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم تردد يعني ما ذكره المصنف في البداية من عدم الزواز في قوله لا عكسه سواء حمل على الكرهة أو حمل على المنع اختلف هل ذلك مطلقا يعني هل المنع مطلقا أو هاي الكرهة مطلقا سواء كان مع الإمام طائفة من المؤمنين أو كان الإمام وحده الثاني منهما ظاهر المزهد وقالوا أو إن محل النهي إذا كان وحده في المكان المرتفع وأما إن كان معه غيره فلا منع حيث لم يكن الغير من, من الأشراف بل من سائر الناس قالوا ولكن لو صلى معه نخبة من أشراف الناس فلا يجوز لأن ذلك مما يزيده فخرا وعظما وفي نفس الوقت يكسر قلوب بقية الناس من المسائل الهامة في الصلاة والتي كانت سائدة في العصور السابقة وما زالت في بعض البلاد اتخاذ المبلغ أو المسمع في الصلاة. المسمع أو المسمع أو المبلغ ورد في اللغة مسمع بضم الميم الأولى وكسر الثانية مخففة وورد الميم الثانية مثقلة لو فتحت العين. يعني في الحالة الأولى لو سكنت السين تقول مسمع وفي الثانية لو فتحت العين تقول مسمع يجوز اتخاذها جسخ في الصلاة بهدف نقل صوت الإمام إلى بقية المصلين البعداء عنه وتجوز صلاة المسمع والاقتداء به بصوته أيضا لأنه ستأخذه كنائب عن الإمام أو كما سيأتي الكلام عنه هل هو وكيل عن الإمام أو نائب أو هو عالم على صلاة الإمام وكما يجوز الاقتداء بصوته يجوز الاقتداء بالرؤية يعني رأي الإمام أو المأمور حتى وإن كان هذا المقتدي في هذه الحالة في دار والإمام خارجها في مسجد أو غير مسجد في الجمعة أو في غير الجمعة. لكن في رأيين للمذهب في مسألة المسميع هذا هل هو دليل على صلاة الإمام بمعنى إنه لا يشترط فيه شروط الإمام من العدالة والبلوغ وكونه على الطهارة ونحو ذلك فيجوز تسميع الصبي والمرأة والمحدث والكافر. أو ليس دليلا على صلاة الإمام وأنما هو بديل عن الإمام أو وكيل أو نائب عنه وحينئذ يشترط في ما يشترط في الإمام بالطبع أبناءنا الطلاب والله تعالى أعلم المسمع أو المبلغ هذا ينبغي أن يكون في الصلاة ينبغي أن يكون في الصلاة وإلا فكيف نتخذ مسمعا ليس من الصلاة والصلاة مقامه الآن إلا إذا كان ممن لا تجب عليه الصلاة لكونه صبيا أو لكونه كافرا ففي هذه الحالة يجوز أن يبتخذ مسمعا لكن لا يتخذ الكافر لأنه لا يؤمن أن يخلط على الناس أمورهم ولو تتخذ المرأة نظرا لمسألة الصوت وأنها سيلزمها رفع الصوت لتبليغ الناس ولا يتخذ الصبي أيضا لأنه لا يؤمن ولا يتخذ المحدث لأنه لن يصلي ويأثم بتركه للصلاة لا سيما إذا كان مكلفا بالصلاة وبالتالي نقول إن الصواب في مسألة المسمع أو المبلغ أن يكون من المصلين وأن يكون في مكان وسط بين الإمام وبين بقية المأمومين البعداء عن الإمام بحيث يبلغ الصوت ولكن الحمد لله مع وجود وسائل التكنولوجيا ووسائل الصوت ونحوها قد لا نحتاج في كثير من الحالات إلى هذا المبلغ أو إلى هذا المسمع مسألة يعني الاقتداء بالمسمع ونحوه عبارة عن أن هي مراحل في اقتداء بالصوت والرؤية معنى وهذا هو الأفضل أن تسمع صوت الإمام وأن ترى وهناك اقتداء بالصوت فقط دون الرؤية وأن يكون بينك وبين الإمام حائل يمنع من الرؤية وأنت تسمع منه وهذا يجوزه المالكية كما في حديث سيدة عائشة في حديث القصير المتقدم وهناك اقتداء بالرؤية فقط بحيث ترى الإمام ولا تسمع صوته بسبب بعده عنك أو ترى المأموم المقتدي بالإمام فيجوز الاقتداء بالإمام بسبب رؤيته له ويجوز الاقتداء بمأموم الإمام أيضا بسبب متابعتك له في الحركات والسكنة وبذلك ننتهي من هذا الدرس من دروس صلاة الجماعة ونستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه في الدرس التالي بقية الكلام عن أحكام صلاة الجماعة وفقكم الله تعالى لما يحبه يرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى